جيتك دمع جاري جيتك دمع جاري عذبني انتظاري جيتك دمع جاري عذبني انتظاري رديت الأمانة وقبل اعتذاري خليك بمكانك في دوره لا تتقدم رحم الله والديك جيتك دمع جاري عذبني الانتظاري جيتك دمع جاري يدك يدك عذبني الانتظاري رديت الامانه وقبل اعتذاري رديت الامانه وقبل اعتذاري جيتك دمعي جيتك دم ناريه عذب من انتظار وينك وينك جيتك دمعي ناريه عذب من انتظار رديتلي امانه واقبل اعتذاري رديتلي جئتك جئتك دم عجاري عذب من انتظاري فدو لك جئتك دم عجاري عذب من انتظاري رديت رديت الأمانة وقبل اعتذاري رديت الأمانة بل مولي جيتك دم عياري عذبني انتظاري جيتك دم عياري عذبني انتظاري رد لي وقبل اعتذاري صوتك رد لي jihatakdem iday azabni intizor fidwa fidwa jihatak Yabu Alqasim Hijiyyati Naar Metwajra Yabu Alqasim Hijiyyati Naar Metwajra Izayfi Iyum Iyindak Bintak Zahra Oanna iphilyog ndak bismikisah ndak tindur ndak tindur ndak tshakdi sartra ndak ونا المثلي يطاغ ينقبل عذره هو نا المثل يطاغ ينقبل تشرح لك وضعه من كسرو وضلع تشرح لك تشرح لك صبحة, ملك الصوضحة خل ننصب عزاني واقبل اعتذاري خل ننصب عزاني واقبل جيتك جيتك جيتك دم حجاري حذب نبني اعتذاري يا الله جيتك ردية الأمان وقبلت بعد بعد ردية يا رسول الله ردية الشاعر السيد عبد الخالق لمحنى يا أبو القاسي جياتي ونار ميت والقاسم وجهه اتشا جدي ساترا سيح هذا تنور وجه الشاهد تبخل على الحجه اي وجهه اتشا جدي ساترا ان يقطع <تصفيق> ينقبل عذره والله وانا مثلي يقطع ينقبل مولاي تشرح لك وضيحها من كشر وضيحها خلنا نصب عزانه وقبل اعتذار خلنا نصب, خلنا نصب صحيح صحيح صحيح عزاني وقبل اعتذار جيتك دم عياني جيتك دم عياني عذاب الانتظار فدوة اروح لك جيتك نشمي حسين غيور تردي تردي بلعت النار رجعت الامان بلعت النار انا مشيتي ابني يا اللي طاغ اغسلها مشيتي ابني يا اللي طاغ شو اسوي اغسلها نشأت بليل يعطاها غسلها وجايمها حبيبك دم عتا يهلها جايمها حبيبك دم عتا يا امي احسين انا ابنك يجي الليل يا امي احسين انا ابنك يجي الليل والله تني صعب ما اقدر احمي يسعف فرقتك ما اقدر من فتحة جفنها من شبقة ابنها من فتحة دمع جاري جيتك دمع جاري حد من مجور جيتك دمع جاري هلا بيك حد من رديت لما ما انا واقبلعت رديت رديت, رديت مشيتي بليله يا تاغر اغسله Fati Clayani told me what's up with them, too. I guess they may, could you. Oh my god, too. Oh my يقيل هيت يسعب فارقتيش ما أقدر أحملها صيح تسعب فارقتيش ما أقدر أحملها من فتحة جفينها من شبقة ابنها من فتحت يا الله يا الله من شق هذا اخر لقانا وقبل اعتذاري هذا هذا اخر ما جيتك دم عياري جيتك دم وحجك ما تمت بعيني صورتك اي ما تمت بعيني صورتك اي <تصفيق> فقاري بي يا ندايه وتجر يا طاها وهاي حالت اشلو اصبر يا طاها وهاي حالت تحجي لك خبار هي. يا جف الصدار تحجي لك خبار هي. يا جف الصدار بعد بعد هلأ تحجي لك يا جف الصطار وانهضمت سماني وقبل عتذاري وانهضمت سماني وقبل عتذاري دم عجاري جيتك يا ابني عذبت الله ايه رديت لمرانا وقبلع اي والله رديت وخي يا النبي بي بلي ال دفناتها وحقك ما تموت عيني صورتها ون ون وحقك ما تموت عيني صورتها فدوة روح لك فقاري بي يا وتيجر دمعت فقاري يا لدي وتيجر دمعت اشلو نصبر يا طاهر وهاي حالت اشلو نصبر ظاهر ها يا شف السلطان تحكي لك وانا خيرتني يا شف السلطان ها ونهدمت سمانا وقبلعت ذاري ونهدمت سمانا kent تروح يا هموم قلبي يمين احاكي انت <barbecue> روح يا هموم قلبي يمين احاكي <favorite> <تواصيني> اتلاجني بمصابك وانا بعد, بعد عليك علي اتلاجني بمصابك وانا بعد الدار وحش وما اطبل شال <تصفيق> ما NETZAKKAR MAKANI WAKBEL AATIDARI NETZAKKAR MAKANI WAKBEL AATIDARI JITAKDAMI JARI JITAKDAMI JARI قد يقتل امانه وقبل اعتذار ايي اجي لي احس ان اشوف يسار عيبم اجي لي Say it's just a dream A dream of a young man Say it's just a dream I'm coming to the best I'm шофа ديصار عيب هم مصيبه وايل يتيم ايغول بس كلمه والله ما يذكر حكي بشو ما يوم ما, ما <متكت> يا بعد بعد <متكت> بس يوم يا يومه <متك> يا دمع ودمعتي اخته أصعب ما نضارته دمع ودمعتي اخته خلي فرح زماني وقبل اعتذاري خلي فرح زماني وقبل اعتذاري جيتك جيتك دمعي ajraddiati lamana khadim khadim ajili hishi ana shurfa isar aibama ajili hishi gol baschilma musaybewili yete meri gol baschilma walla mayitko horhaki basyo maya allah allah e mayitko جيام عايش يحي وزي نبي الحره تجيام اصعب ما نظرت جمع ودمعتي اختى اصعب ما نظرت جمع ودمعتي اختى خلي يفرح زمانه وق خلي فرح دماراتي وغب الاعترا جيتك جيتك دم مش تنفع حياتي وراحتي الباضع واناش تنفع حياتي وراحتي وانا وانا قاعد في دوار رحلك واناش تنفع حياتي Nishten faah hiati Wuraahati albaba Nishten faah hiati Wuraahati albaba Eman yom ii ilmishat Anni Anni Anni Taren Tobogat Hala Yya Saba Yya Saba Yya Taren Tobogat Hala Yya Saba Yya Saba Hama لن حرب ويان عمله تغاراي يعلن حرب ويان بشهامرمانه وقبل عذاري